الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي هذا بعد الصحابة بعدها الموقوف على الثابرين ويقال للأخيرين الأثر لا والمسند أول فالأول المرفوع كل قرأناها أمس قرأنا؟ قرأناها قرأناها أمس قرأنا المرفوع والموقوف والمقطوع قرأناه يقرا يقرا والثالث المقطوع ومن دون التابعين ذي مثله ويقال للاخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة عليه كشعبه، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وفيه المصافحة وهي, وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول المقطوع والتابعي والأثر والمخضرمون عرف المقطوع ومن هو التابعي وما الفرق بين المقطوع والمنقطع وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين ومن هم المخضرمون وهل هم من الصحابة أو من التابعين المقطوع هو من تهى سنده إلى التابعين أو من دونه والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام والفرق بين المقطوع والمنقطع هو ان المقطوع من مباحث المتن والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي كما تقدم والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع فكل منهما يقال له أثر والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهليه والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم طبقة بين الصحابة والتابعين اختلف في إلحاقهم بأي القسمين قال ابن حجر رحمه الله والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه جماعين ما بعد فقد أرنا في دسمابي أن الأفنيد إما أن تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال له مرفوع وإما أن تنتهي إلى الصحابة ويقال له الموقوف وإما أن تنتهي إلى التابعي أو من دونه ويقال له المقطوع هو المقطوع هو المقطوع هو من سنده إلى التابعي أو من دونه المقطوع هو منتهى سنده إلى التابعي أو من دونه يعني أنه فيما يتعلق بالأول اللي هو المرفوع ينتهي إلى الرسول وحده والموقوف إلى الصحابي وحده وأما المقطوع فإنه ينتهي إلى التابعي أو من دونه ليس مقصورا على على شخص واحد وإنما يعني يشمل ما كانت موقوف على تابعي أو تابع تابعي أو تابع تابع تابعي كل ذلك يقال له, يقال له مقطوع فإذا المقطوع هو من انتهى سنده إلى من دون الصحابي الذي هو التابعي أو من دون التابعي هذا هو تعريف المقطوع نعم التابعي من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام هذا تعريف التابعي من لقي المؤمنا ومات على الإسلام يعني سبق المرة في تعريف المعرفوع الموقو الموقوف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو اتحدت بده على صح واما الموقوع التابعي او الموقوف على التابعي فهو ما انتهى واما التابعي فهو من لقي الصحابه مؤمنا ومات على الاسلام من لقى عند الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام هذا هو فيختلف عن التعريف الاول بان به لا توجد لأن الإيمان إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لتخليت ردة فلا صح يعني هذه أيضا تتعلق بالصحابة الله عنهم وأن, وأن وأن العبرة بالموت على الإسلام وتخلي الردة لا يؤثر وأنه قد قبل المحدثون وقبل العلماء حدث الأشعث بن قيس وقد ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد الى الإسلام ومات عليه فاعتبر العلماء احاديثه ولم يختلفوا في عده من الصحابة وأن ذلك لا يؤثر فإذا التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا يعني هو من المؤمنين ومات على الإسلام نعم والفرق بين المقطوع والمنقطع وأن المقطوع من مباحث المثل والمراد به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 وهو المتن الذي انتهى الى التابع او من دونه المتن الذي يعني يضيف الى التابعي او من دونه واما المنقطع فهو من صفات الاسناد وقد سبق ان مر بنا ان السقط في الاسناد اربعه يعني معلق ومدل ومرسل سقط في اوله وسقط في اعلاه ومعضل وهو سقوط اثنين فأكثر في, في جميع مراحل الاسناد ومنقطع وهو ان, ان يسقط واحد او اثنان او اكثر بشرط عدم التوالي بشرط عدم التوالي لانه لو صار متوالي صار معضل فاذا الفرق بين المقطوع والمنقطع انه بين السلف في المادة وفي الحروف القاف والطاء والعين إلا أن المقطوع يعني يطلق على شيء والمنقطع على شيء فلا تماثل بينهما ولا تناسب بينهما فالمقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الاسانيد نعم والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع وكل منهما يقال له أثر. نعم والمحدثون يطلبون الأثر على المقطوع والموقوف وكل واحد منهما يقال له الأثر. يعني هذا هو الاصطلاح الذي صلح عليه المحدثون أن الأثر يطلب على ما كان موقوفا أو مقطوعا. ولهذا يقولون يعني الحديث والاثار على الحديث والأثار. يعني الحديث الإمام رضي الله صلى الله عليه وسلم. والآثار المنتهية إلى إلى إلى الصحابة أو إلى من دون صحابة يعني ف في يعني هذا هو هو الحديث يقال له الحديث ويقاله الخبر وأما الأثار فإنه يطلق وقد يطلق على العموم يعني كلها الآثار أو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال يعني الذي يكون على طريقه صحيح الآثري الأثري يعني ف... ولكن المشهور في الاصطلاح أن, أن الأثر يطر على من انتهى إلى الصحابة إلى من دون الصحابة إلى من انتهى إلى الصحابة أو من دون الصحابة فهذا هو المشهور وإلا فإن, فإن... ولهذا يأتي كثيرا ذكر الأثر مصطلح أهل يعني أهل الحديث نعم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 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نجاشي أم لا ثم يعني بعد ذلك المخضرمون المخضرمون هم الذين اضرحوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم المخضرمون لأنهم يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم ما حصل لهم شرف الصحبه واللقي بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء به عليه الصلاه والسلام ما حصل لهم ذلك فهم يعني من كبار التابعين ويعني ولا وجه لذكر عدهم في الصحابه ما يعتبرون صحابه لان الصحابي من لقي النبي وما النبي لأن تاريخ الصحابي من لقي النبي ومن لم يلقه لا يقال له صحابي فاذا يعني لا وجه للقول بانهم يعني أنهم من الصحابة أو أن بعض الناس يقول لهم من الصحابة يعني لا وجه لذلك وإنما وإنما هم من كبار التابعين ولهذا يعتبرون في الطبقة الثانية من الطبقات الطبقات التابعين هي الطبقة الأولى أعلى طبقة ومعلوم أن التابعين فيهم طبقة عليا وطبقه وسطى وطبقة يعني أولى ولهذا يعني, يجتمع يعني ثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعض أو من التابعين يروي بعضهم بعض والحاصل أن المخضرمين لا يصلح أن يقال أنهم من الصحابة لأن تعريف الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام وهؤلاء ما لقوا فإذا لا وجهة لا صحابه ولكنهم كبار التابعين بلا شك كب كبار التابعين بلهم بلهم هم في القمه القمة يعني يوصل بأنه تابعي لأن التابعي يطلق على من أدرك من كان مخضرا ومن كان دونه ومن كان صغيرا من صغار التابعين صغار التابعين يعني يرون عن صغار الصحابة صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة فالمخضرمون هم الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاه والسلام منهم سويد بن غفله الذي قدم الى المدينه في اليوم في, في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي دفن فيه ولهذا قالوا كاد ان يكون صحابيا كاد بينه بين الصحابي لا شيء يسير وانما جاء بعد في اليوم الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام كاد قالوا ان يكون صحابيا، وكذلك المعروف بن سويه وكذلك أبو وائل وعدد يعني يعني يأتي ذكرهم يعني في التراجم يقولون مخضرا، فلان يعني مخضرا، والمخضر هو اليدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء كان مسلما يعني في يعني في في في في في زمانه أو أنه أسلم يعني بعد ذلك المهم. أنه من كبار التابعين الذين يعني يعتبرون أدركوا الجاهليه وادركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والنجاشي يعني هو هو من التابعين يعني ما يقال صحابه لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وهم, وهم طابقتهم وهم وصحيح أنهم الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا المسند والسند, والسند, والسند العالي والنازل عرف المسند وما الفرق بين السند العالي والسند النازل وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول ولماذا كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين ومتى يكون النزول في السند أولى من العلو فيه الجواب المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال والفرق بين السند العالي والسند النازل هو أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا والسند النازل هو ما كان عدد رجاله كثيرا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلا وينقسم العلو في السند إلى قسمين علو مطلق وعلو نسبي فالعلو المطلق هو منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير والعلو النسبي هو منتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو رجال للسند إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان تجويز الخطأ وكلما قلت قلت وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفطه فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي ثم بعد هذا يعني مباحة تتعلق بالمسند والمسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال المسند هو, هو هو هو هو مرفوع, الصحابي مرفوع صحابي, مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال هذا هو المسند ولهذا المسانيد التي أولفت هي على الصحابة يعني أحاديث الصحابة تجمع في مكان واحد بخلاف الاحاديث المردد على الابواب كالكتب الستة فهذه مبنئة على الابواب فيأتي في الباب عدد من الصحابة أحاديث عدد من الصحابة لكن المسند أحاديث الصحابة تجمع بعضها وراء بعض ما اختلف موضوعاتها فيأتي مثلا حديث يعني في الطهارة وبعده حديث في الزكاة وبعد حديث في النكاح بعد حديث في الطلاق بعد حديث يعني في في, في, في أي موضوع المهم أن, أن المسانيد هي التي يعني تكون منتهية الصحابي يعني, يعني رفعها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ف... يعني من, من غير نظر إلى... إلى... إلى موضوعاتها ف... ف... ف... مثل مسجد الإمام أحمد مسجد الإمام أحمد على الاسانيد وقال له المسند ولهذا يعني يأتي بحاجة صحابي كل صحابي على حدة فالعشر المشارين بالجنة بدأ بمسانيدهم أول مسانيد أبو بكر سني... ما سني... أس... أ... أ... جاء عمر ثم عثمان ثم علي حتى أنهى بقية في العشرة ثم استمر بعد ذلك لكنه قدم هؤلاء العشرة فإذا المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره في الاتصال هذا هو وقد يكون في هذه المسانيد آثار قد يكون فيها آثار لكن الأصل أنها للمرفوعات ولا يعني ذلك أنها لا بد أن تخلو من من الآثار التي تنتهي للصحابة وتنتهي الى من دونهم فإن, فإن ذلك يحصل يحصل لكن الأصل هو أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أُلفت المسانيد على هذا الأساس المسانيد على هذا الأساس فالمسند هو مرفوع صحابيا بسند ظاهر الاتصال. بخلاف مرفوع التابعي، فإنه يقول مرسل. مرفوع التابعي يقول مرسل. وكذلك من دونه يقول مرسل. يعني يعني لكن المشهور أن ما كان منتهي إليه هذا قال مرسل. إلا أن إذا كثرة الوسات يقولهم عضد. يعني بالنسبة ل إذا إذا إذا سقط في الأسناد يعني صحابي وتابعي لم نذكر. وإنما تابع التابعي قال رسول الله كذا وأما التابعي إذا قال, قال رسول الله من قبيل المرسل الذي يعني لا يعرف, لا يعرف فيه الصحابي ولا يعرف فيه التابعي ما يدرى هل هو صحابي أو تابعي والتابعي يحتمي يكون ثقة وإن يكون ضعيفا فاذا هذا هو المسند مرفوع صحابيا بسند ظاهره الاتصال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 يرد فيه ذلك الحديث بعينه باسناد رجاله كثيرون بإسناد رجاله كثيرون فالعالي لا شك انه مقدم على النازل وسبب في ذلك ان, أن كلما قلت الوسائط قل احتمال الجرح واحتمال يعني وكلما كثرت الوسائط كان كثرة الاحتمالات فصار العلوم مقدما على على على النزول وهذا إنما يقال يعني انه باسناد من حيث الترجيح والا فلا يعني ذلك أن يعني إذا اذا كان يعني رجاله قليلين يعني ما يقال له قال عاري مثل ما يقال يعني اعلى الاسانيد عند البخاري ثلاثيات وعلى لسند عند مسلم الربعيات يعني لا يعني ذلك أن كل سند بد أن يأتي معه سند آخر يخالفه هذا أكثر وهذا اقل لكن من حيث الترجيح نعم إذا كان الاسناد يعني جاء مطولا والحديث واحد ومعه اسناد آخر يعني يعني عاليا لا شك أن العالي مقدم على النازل مقدم على النازل وأن ما جاء فيه هذا أولى من ذلك النازل العالي مقدم عليه لأن, لأن العلوم مرغوب فيه وذلك لقلة في الوسائط ولكن لا يعني ذلك ان أنه لا يقال للعلو إلا إذا كان معه آخر وإنما هذا ما يجي الترجيع يرجح العالي على النازل إلا إذا كان النازل يعني يتميز بميزة أنه رجاله يعني أوثق ورجاله يعني أشهر وأظهر فإن هذا النازل يكون مقدما على العالي لكن لأصل لكن لا يعني ذلك أنه لا يكون العلو والنزول إلا إذا كان حديث واحد له اسناد عالي ونازل هذا من اجل ترجيح بعضها على بعض والا فان احاديث الحديث الثلاثيات يقال لها عاليه والحديث الرباعيات بالنسبه هي يقال لها عاليه والحديث عند الامام احمد الثلاثيات يعني زادت على 300 حديث وكلها ثلاثيات و وهي لا علاقة لها بي يعني في المسجد بأن هذا, بأن هذا جاء بإسنادين وإنما جاء بإسنادين يأتي مثلا عند البخاري وعند غيرهم من اصحاب السنن الذين يجمعون حادث الصحابة ويأتي طرق عن الصحابة من طرق من طريق واحد أو من طريقين فأكثر من طريقين فأكثر ما قلنا بهذا؟ ما قبل هذا؟ بعد ظاهر الاتصال وبعد العلو والنزول والفرق بين السند العالي والسند النازل أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيرا هذا هذا موجود في البخاري كثيرا ما يأتي في البخاري لقد حدثنا فلان عن فلان ح وحدثنا ثم يرجع فيكون أحد الاسنادين يعني عدد رجاله قليل يعني قبل أن يلتقي منتهى الإسنادين يعني فيكون عدد رجاله قليل بالنسبة إلى الآخر يسأل كبير فالعالي مقدم على النازل إلا أن يكون النازل فيه, فيه يعني رجاله يعني يعني ثقات أثبات وأنهم يعني أعلى ممن جاءوا في العالم فإن ذلك كان يقدم من يكون يقدم السند النازل على السند العالي لما اشتهر به رجاله ولمعرض رجاله يكون أوثق من الذين جاءوا في السند العالي لكن العلو مرغوب فيه وهو مقدم على غيره إذا حصل يعني القوة في رجاله والثقة في رجاله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 والعلو النسبي هو منتهى إلى إمام من أئمة الحديث كالشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سنة آخر بعدد كثير ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا يعني هذا العلو علو المطلق وعلو نسبي العلو المطلق ما جاء في أعلى الإسناد ما جاء في أعلى السناد وذلك بأن يعني يرد الحديث يعني بسند يعني إلى رسول الله إلى نهايته يعني بعدد قليل ويكون يعني يعني يقابله يعني سند آخر يعني فيه ذلك الحديث بسند يعني رجاله كثير المهم أنه جاء التفرد في على الإسناد التفرد جاء من على الإسناد فهذا يقاله يعني هذا يقاله العلو العلو المطلق العلو المطلق هو انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عدد رجاله القليل بالنسبة إلى إسناد آخر يرد في ذلك الحديث عدد رجاله كثير وأما العلو النسبي فهو أن ينتهي إلى شخص يعني من كبار المحدثين مثل الشافعي ومالك والبخاري ومسلم وغيرهم وفا في... فيكون يأتي اسناد إليه عدد رجاله قليل مع اسناد آخر يوازيه عدد رجاله كثير وإن كان الذين الذي بعد هذا بعد هذا العالم الذي انتهى إليه انتهى إليه الإسنادان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذرين لا ينظر إلى وإنما ينظر إليه... إلى ذلك الإمام ينظر. إلى ذلك لهم فما انتهى إليه بعدد قليل فهو عال بالنسبة لما انتهى إليه بعدد أكثر فإذا هذا علو مطلق جاء من فوق وعلو نسبي مثل ما مر بنا في الغريب الفرد المطلق والفرد النسبي يعني الفرد المطلق والفرد النسبي وأن أن المطلق ما كان انتهى للرسول، بالنسبة ما كان انتهى بالنسبة إلى إمام من العمة نعم. قال <تصفيق> وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وقل وطال السند كثرت مضان تجميز الخطأ هذا هو, هذا هو الذي يعني يجعل العلو مرغوبا فيه لأن كل في احتمال يكون عنده خطأ، فإذا قلت الوسائل قلت الاحتمالات، وإذا كثرت الوسائل كثرت الاحتمالات، فما كان تقل فيه الاحتمالات يعني مقدم على ما تكثر فيه الاحتمالات. نعم. وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي. كان يكون رجاله اوثق أو أحفظ أو أفقه فلا تردد حينئذ في أن السند نازل أو لا من السند العالي هذا خلاف الأصل الأصل أن العالي مقدم على النازل لكن قد يحصل للنازل يعني مزية على العالي بأن يكون رجاله أحفظ وأوثق يعني من العالي فيكون في هذه الحالة النازل مقدم ولذلك للسبب الذي حصل من قوه رجاله وثقه يكون بيان اوثق واحفر وهذا يكون خلاف الاصل وهذا مثل ما سبق ان مر بنا فيما يتعلق بصحيح البخاري وصحيح مسلم والمقارنه بينهما وانه ليس كل حديث في البخاري يعني يكون يعني اصح من أي حديث مسلم فقد يكون في مسلم يعني بعض الحديث اقوى يعني مما عند البخاري، وذلك لأنه قد يحصل للمفوق ما يجعله فائقا يعني مثل ما هنا في قوة رجاله قد سبقا مر ذكر البيت الذي أورده السيوطي في الألفية وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما وربما يعرض للمفوق المفوق الذي هو يعني ال الذي سنده نازل مساويا لما كان سنده عالي أو مقدما عليه أو مقدما عليه يعني فإذا ليس على إطلاق أن كل ما كان عالي يكون مقدما على النازل كما أنه ليس على إطلاق أن كل حديث في صحيح البخاري فإنه مقدم على أي حديث في صحيح مسلم بل قد يكون عند مسلم بعض الحديث ما فيه قوة الرجال يعني يعني ما ليس عند البخاري فيكون ذلك النازل مقدم لأن هذا حصل على خلاف الأصل الذي هو أن العلو يعني مقدم فقد يقدم النزول وقد يقدم يعني ما بعض الأحاديث على مسلم لما حصل لها من من, من, من الطرق وثقل الطرق الرواة ما لم يكن في صحيح البخاري ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما يعني على, يعني على الفائق يعني ربما يكون المفوق مقدما على الفائق الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة ما الذي يتفرع من العلو النسبي مع التعريف والتمثيل لما تقول يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء الموافقة والبدل والمساواه والمصافحة فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله كان يروي البخاري عن شيخه قتيبة عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك الحديث فلو, روي فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع لو الاسنادي الى إلى اليه إليه لما ذكر العلو النسبي الذي يعني مرة قبل ذلك يعني ذكر هذه الأربع لتفرع من العلو النسبي تفرع من العلو النسفي الأول هو الموافقة وهي الوصول إلى شيخي أحد المصنفين من غير طريقة لأن المقصود يعني, يعني مثلا البخاري يعني كونه ابن حجر رحمه الله يكون له اسناد البخاري يعني يكون له يكون له يكون له إسناد فيعني في يكون بن حجر عنده إسناد آخر لا يمر على لا يمر على البخاري وإنما يلتقي معه بشيخه إسناد آخر يلتقي معه بشيخه ومعلوم أن بن حجر متأخر ويعني و والبخاري يعني متقدم فقال فلو روينا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة الذي يروي عن مالك يعني ثمانية أشخاص وإذا رويناه من طريق أخرى نكون يعني التقينا معه في شيخه الذي هو قتيبة يكون بيننا وبينه سبعة فحصلت فحصل الموافقة للبخاري يعني في, في شيخه مع علو الاسنادي من حجر من غير طريق البخاري يكون اقل واعلى واذا كان طريق البخاري يكون زاد واحد فهذه يسمى الموافقه هذا يقال له الموافق وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه واما البدل فهو الوصول إلى, الى شيخ شيخه يعني من غير طريقة شيخ شيخه من غير طريقة أشكال مثاله والبدل والبدل الوصول شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه نعم نعم مثاله مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة كان يقع لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري للقعنبي عن مالك فكل قلبي فيه بدلا من قتيبة نعم يعني هذا هذا يعني الوصول شيخ أحد المصنفين من غير طريقة إلى شيخ شيخه من غير طريقة يعني فيكون هي مثله يعني هذا فيه علو ويا فيه نزول نعم نعم والمساوات هي استواء عدد رجال الإسناد من الغاوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه باسناد اخر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا فنساوي النسائية من حيث العدد وهذه هي المساواه المساواه هي ان يكون محدث من المحدثين كالنسائي يروي الحديثا بسناد النازل يعني يكون بينه وبين رسول السلام 11 عشر نفسه ثم ابن ثم حجر يروي هذا الحديث بسناد لا يمر على النسائي ويصل إلى الرسول السلام وبينه وبين 11 عشر البخاري ابن حجر في القرن التاسع سنة فإسناده عالي يقال له يعني هذا العدد الكبير للـ 11 جاءوا في يمنة في قرون وأما بالنسبة للنسائي يعني فهم فيه ثلاث قرون يعني هذا العدد الكبير الذي هو عشر مع 11 مع أن هذا يعني ذكر الـ 11 يمكن أن العلو عند بالحجر الحجر ما يحصل لا يحصل الله بـ 11 ما يحصل بدونه ما يحصل بدونه, بدونه بدون عشرة يعني من ابن حجر الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه اعلى شيء عنده 11 فلهذا مثل يعني النسائي وانه يساويه في العدد لان النسائي اعلى ما عنده العشريات ما عنده 11 اعلى ما عنده العشريات هذا اعلى شيء عنده ولهذا نعم انزل نعم انزل لانه يعني شيء طويل مع أن المسافة قليلة يعني ثلاثة قرون فيها أحد عشر، فيها أحد عشر يعني على قول ابن حجر، وهناك ثمانية قرون فيها 11 عشر، فهذا ابن حجر عالي لأن هذه المسافة الطويله كلها ما فيها الا 11 عشر، والمسافة من من النساء للرسول صلى الله عليه وسلم فيها 11 عشر، هذا يعني يبدو أن الحافظ ابن حجر ذكره على سبيل الفرد لأن الحجر ما عندها على يعني من من عشر. يعني في زمانه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكره وإلا فإن على ما يكون عند النسائي العشريات وقد جاء ذلك في حديث يعني رقمه عند النسائي 996 996 هذا رقمه عند النسائي لما فرغ من قال لا أعرف حديثا أعلى من هذا لا أعرف حديثا أطول من هذا لا أعرف حديثا إسناده أطول من هذا يعني مانا ما, ما عنده شيء أكثر من العشاريات لأنه نص على هذا في آخر هذا الحديث الذي رقم تسعمية وستسعين تسعمية وستسعين وأيضا كذلك هذا الحديث عند عند, عند الترمذي يعني هو عشاري يعني بينه صلى الله عليه وسلم عشرة ورقمه عند الترمذي ألفين و 896 2896 فإن هذا الحديث عشاري عند الترمذي، لكن يعني بن حجر يعني رحمه الله ذكر المساوات على اعتبار ان, أن أن يسناده عالي وأن ذاك يسناده نازل وأنه ما مر يعني ما التقى يعني معه وإنما من غير طريقة نعم والمصافحة هي استواء عدد رجال الإسناد من الضاوي إلى آخر إسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين هذه المصافحة يعني هنا المساواة كانت مع المؤلف اللي هو البخاري مثلا وهذه يعني وما المصافحة فهي استواء العدد من الحجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني مع, مع تلميذه مع تلميذ البخاري مع تلميذ البخاري فهذا يقال له مصافحه لان ما كان الاستواء مع المؤلف كالبخاري يصير مشاوات وما كان الاستواء مع تلميذه يقال له مصافحه نعم تعب نوله المصافحة والمشاوات موافقه والبدل والمساواة والمصافحة الموافقه هي الوصول إلى شيخ عد المصنفين من غير طريقه نعم. قال ابن حجر كأن يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثا، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان كان بيننا وبين قتيبة سبعة قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخ قتيبة معلوم الاسناد على الاسناد إليه لأن الإسماد يعني سبعة وهذا في تسعة نعم وهذا يعني هذا الالتقاء عند مالك يعني قبل مالك معول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والمساواة فهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والبدل هو الوصول إلى شيخي شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة نعم ثالثا المساواة هي السواو عدد رجال الإسناد من الغاوي إلى آخر الإسناد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 من حيث العدد نعم البخاء البخاء النسائي السناده نازل لأنه عشرة وسائط ومن حجر سناده عالي لأن السناد النسائي في ثلاثمائة سنة وإسناد ابن حجر في ثمانمائة سنة وزيادة والمصافعة هي استواء عدد رجال الإسناد من الضاوي إلى آخر إسناد مع إسناد التلميذ أحد المصنفين ومثالها يفهم مما ذكر في المساواة قبلها نعم نعم نعم نعم نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ارهمكم الله الصواب وفقكم للحق وفعل الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وإسلام المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل احسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل يؤثر تخلل الردة في التابعي الذي يبدو هذا ليس مثل يعني مثل ليس مثل الصحاب مثل الصحبة لأن يعني يعني, يعني هو معلوم أن أن العبرة بين مات عليه الإنسان إلى ما تعله الإنسان ولو أنه ارتد ما يقال إنه يعني ما يقال نتابعه لأنه تتابعه لأنه لقي الصحابة ورأى الصحابة لكن ليس هذا مثل يعني ما يتعلق ب يعني الآثار يعني كما هو معلوم يعني والروايات الآثار يعني أمرها سهل ليست لا ليست حجه وليس يعني عولوا عليها وإنما يستأنس بها ويستفاد منها لكن المضافة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يعتبر سنة ويعتبر مسلك لا بد منه هذا هو يتميز بك, يتميز بك يعني أن أن ذلك لا يؤثر بنص ولا بالنسبة للتابعي الأمر سهل يعني هذه أثره يقبل وما يقبل ليس بلازم يقول هالرواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد من المرسل الخفي لا لا من المرسل يعني يعتبر مرسل يعني لأن قول التابعي قال رسول الله سواء كان كبيرا أو صغيرا وهؤلاء كبار فيقال له مرسل ولا يقال أنه يعني مرسل خفي وإنما هو يعني هو مرسل لأنه يعني مرفوع تابعيا يعني مرفوع تابعي ليس مرفوع صحابي هل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يلقه يكون أفضل وأعلى مرتبة من المخضرم الذي لم يسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. عيد شو؟ من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لكن لم يلقه. لكن؟ لم يلقه. نعم. هل يكون أفضل وأعلى مرتبة من المخضرم الذي لم يسلم؟ إلا بعد وفاته الله أعلم قد, يعني قد يكون يعني هذا الذي أسلم أخيرا حصل له يعني ما يجعله يعني ثائقا ومتقدما على هذا الذي كان مسلما في زمانه صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر يعني لا يقال ان هذا أفضل من هذا لأن هذا يرجع إلى معرفه حال كل واحد منهم وإيش الذي حصل منه وإيش الذي يعني أضيت إليه أو يعني برز فيه قد يكون هذا المتأخر الذي أسلم متاخرا قد يحصل له من التفوق ويحصل له من الأعمال المجيدة وأعمال العظيمة ما لم تحصل لذلك الذي كان مسلما من أول الامر ما هو معلوم يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني عمر يعني سبقه أربعون للإسلام وبعده اسلم عمر لكنه رضي الله عنه متفوق على يعني الذين قبله أبو المتفوق عليهم إلا أبو بكر رضي الله عنه يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ هل أويث القرني هل ويش القراني من المخضرمين ايه نعم من المخضرمين ويش القراني بل هو كما جاء أنه خير التابعين أنه خير التابعين يعني كما جاء في في, في في الحديث يعني فهو مخضرم لا شك لانه هو كان في الصحابه كلهم يعني كل من كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلقه فهم مخضرم وهمهم حضرمين تعريف المسند بسند ظاهره الاتصال ألا يوهم هذا أن السند إذا كان فيه إرسالا خفي يسمى هو هذا هذا اخراج قال يخرج منه المجلس لأن المجلس يعني مو ظاهر الاتصال في احتمال واصلة في احتمال ولا شك أن الشيء الذي يعني ليس فيه تدريس مقدم العلماء في تدريس يقول من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر ثم أسلم بعد موته هذا لا, لا, لا فبر صحابي لأن من شرط لقيه الذي يكون فيه صحبة لا يلقاه مسلما مؤمنا به أن يكون مؤمنا وبه أيضا يعني لا يكفي ان يكون مؤمنا يعني قد يكون مؤمنا بغيره من الانبياء السابقين لكن لا بد ان يكون مؤمنا به على اساس والسلام يقول جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ هل اقرار التابعي يدخل في المقطوع كيف نعم يصير مقطوع لان سواء يعني ما, ما يضيف اليه من قول فلو تقرير يقال له مقطوع يقال له مقطوع نعم لكن كما هو معلوم يعني ما يترتب الحجة الحجه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة فيما إذا كان يعني مجال الرأي فيه أو كلامهم إذا كان يعني يعني خالفهم يعني غيرهم فالصحابة يعني إذا لم يوجد دليل لا شك أن أراءهم مقدما على غيرهم إذا لم يكن هناك بخلافها دليل فضيلة الشيخ حفظك الله هل يوجد من ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام هذا الذي نفكرنا الأشحاب من قيس الأشحاب من الذي مر بين ذكره والذين عرفنا أنه يعني الناس قبل حديثه وأنهما توقفوا في عده الصحابة وأحاديثه اعتبروها ولم يرتفتوا إلى كونه ارتد لأن الابره بالنهاية يعني فإنما العبرة بالنهاية فإذا مات على الردة والعياد بالله هذا هو الذي لا عبره به وإن عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فلا يؤثر في تخلل الردة كحديث حدي الأشعة من قيس رضي الله عنه يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لماذا لم نجعل المساواة والمصافعة من العلو المطلق معلوم أن, يعني ان يعني في فيها نزول وفيها علو يعني ذاكي من جهة الحظ من, من حجر يعني لا شك أنه في علو يعني المدة طويلة والرجال قليلين بنسبة المدة وأما بالنسبة يعني مثل النسائي الذي فيه عشر وسائط أو 11 عشر واسطة يعني هذه تعتبر نزول لكن يعني ذاك فيه علو وهذا في نزول لكن الإشكال في أن الرجال الذين بعد يعني بعد زمن النساء يعني يعني ينظر فيهم قد يكون يعني فيهم يعني من فيه كلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وسمع منه شيئا ثم اسلم وروى عنه ماذا يسمى حديثه نعم يسمى حديث مثل ما عرفنا في قصه أبو سفيان قصه ابو سفيان وكن حدث عن, عن هرقل وقال انه أمرنا بكذا وكذا الذي يعني يعني يعني, يعني, يعني, يعني يعني معناه أن أبو سفيان رضي الله عنه يعني هذا الذي حصل منه يعني في زمن كفره أخبر بالشيء الذي كان يعني رسول سلام أو جاء كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم فحديثه يعتبر إذا حدث, إذا حدث عن, عن, عن نفسه في حال, في حال كفره وأنه سمع من نفسه في حال كفره فذلك معتبر لأن العبرة بوقت تحديده هي العبرة بوقت تحديده ما يقول هل وصل إلى حتى كذلك في الصغر يعني بالنسبة للسن يعني بالنسبة للسن يعني آآ آآ النعمان بن بشير يعني من سائر الصحابة توفي رسول الله عمره دم سنوات توفي رسول الله صل صل عمره دم سنوات وقد يعني روى يعني عما يعني حصل منه في من حال صغره إذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره او تحمل في حال كفره وادى في حال اسلام وكل ذلك معتبر يقول فضيله الشيخ سلمك الله هل وصل الينا كتاب مسند فيه ثنائيات نعم كتاب, كتاب موطى فيه ثنائيات كثيرة لأنه يعني لأنه مالك عن, عن نافع عن ابن عمر هذا من أصحى إلى سنين في عن نافع عن عمر فبين مالك وبين رسول الله اثنان يعني نافع ابن عمر فالموطى يعني فيه ثنائيات كثيرة يعني ليس بينه وبين رسول الله إلا اثنان ومنها هذا الاسناد الذي يعتبر من أصح الاسانيد وهو مالك عن نافع عن يقول حسن الله إليكم فضيلة الشيخ لماذا أدخلت آثار التابعين ضمن مباحث هذا العلم مع أن كلامهم لا لماذا أدخلت آثار التابعين في ضمن مباحث هذا العلم مع أن كلامهم ليس بحجة لا بس يعني قد يكون في حكام وقد يكون فيه لكن يعني كما هو معلوم ليس مثل مرفوع يعني فأدخلوها لأنها يمكن تتعلق بالموضوع ويستفاد منها يعني يعني يعني هذا الذي جعلهم وإلا فإن الحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أنها يعني حتى في صحيحين يعني يوجد يعني ذكر يعني آثار يعني لكن ليس المعول عليها المعول على على المسنده وإلا فإن مسلم رحمه الله عنده يعني بعض بعض الأحاديث يعني مثل يحيى بن أبي كثير اليمامي يحيى بن أبي كثير الجمامي يعني روى بسنده إليه أنه قال لا يستطيع العلم براحة الجسم لا العلم براحة الجسم هذا في اثنان صحيح لما جاء في حديث أوقات الصلاة وساق حديث عبد الله بن عمر من طرق كثيرة تعلق في اوقات الصلاة بعد فراغه أورد هذا الأثر وهذا قالوا إن هذا إشارة منه إلى أن العلم وتحصيله وأنه لا يصل إليه إلا بالتعب والنصب والمشقة لا يستطع العلب براحة الجسم يعني إذا, أراد إذا كان إنسان يعني أراد أن يريح جسمه ما حصل شيء ولكن الذي يعني يتعب هو الذي يحصل من جد وجد ومن زرع حصد ومن سارع الدرب وصل يقول هل المعتبر في عدد الرواه في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر هو طبقات الصحابه والتابعين وتابعيهم إيش فقط إيش؟ إيش؟ هل المعتبر في عدد الرواه في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر غير على هل... هل... هل... هل... المعتبر في عدد الرواه الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر ومشيء السؤال هل المعتبر طبقات الصحابة والتابعين وتابعيهم أم لا بد أن يكون العدد مستمر من المحدث البخاري إلى الصحابة لا ليس بلازم أبدا ليس بلازم يعني أنه مرّبنا ان أول حديث في البخاري واخر حديث في البخاري يعني المن فوق يعني شيوخه شي شي حصل منهم يعني يعني حصل منهم يعني فيما يتعلق ب حديث له كلمتان لمحمد المنفوري بن, بن غزوان يروي عن ناره نقعطان وناره نقعا يروي عن ابي زرعة وابو زرعة يروي عن ابو فرير هؤلاء اربعه ثم إن البخاري روى الحديث من طرق انتعدده يختلف شيخه بس أقول شيخ يختلف يعني شيخه يختلف يعني فهو بقي الإسناد واحد وأما هو الحديث فإن فإن النزول يعني فيه انتهى إلى صغر التابعين انتهى إلى صغر التابعين حيث سعيد الانصاري ثم ذلك التسع وصار بين البخاري وبين يحيى بن سعيد يعني أكثر من واسطة أكثر من واسطة لأن هذا من صغار التابعين يحيى بن سعيد وقد اتسع الحديث بعده وكثر الرواة بعده فليس بلازم ان يكون ويعني وقد ولا أعرف يعني شيء يعني يصل للبخاري هكذا بكونه بسناد واحد يحيى البخاري ما أعرف لكن فيه الوصول اول حديث عنده يا سن الله تابعين كابعين وبينه وبينه واسطتان الحميدي وعبد الله وشفيان بن عيينة والحديث الأخير بينه وبينه واسطة فقط لهم شيوخه ما يقول عسى الله إليكم فضيلة الشيخ هل فعل الصحابي يعد حجة اذا لم يوجد شيء مرفوع في المساله هل فعل الصحابي يكون حجه اذا لم يوجد في المساله شيء مرفوع يعني ما يقال انه انه حجه وانما يقال انه اقوى من غيره وارجح من غيره اذا لم يوجد يعني ما هو اقوى منه او ما يوجد غيره دليل يدل على خلافه يعني حتى ولو كان يعني عن طريق القياس وعن طريق يعني العموم يعني دخوله عن طريق العموم لأن هذا يدخل في المرفوع يعني ويدخل فيما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم وأما أقوال الصحابة إذا, إذا اختلفوا مع غيرهم ولم يوجد شيء قوي مع غيرهم لا شك أن ما يأتون به وما يأتون الصحابة لكونه لا شك شكانه له قوه واولى من غيره اما اذا وجد يعني مع غير الصحابه يعني نص يعني مثل, مثل ما جاء في قضيه قضيه الحج والتمتع و فانها يعني ابن عباس رضي الله عنه وغيره يعني يرون ان تمتع اصل من الافراج وقد جعل بكر وعمر وعثمان أنهم يرون أن الافراد أولى من التمتع ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل لكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال ابو بكر وعمر يقول السائل حفظك الله هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر وأنا في البيت مقيم ثم أسافر وذلك لأن الطريق بعيد الله تعالى يقول واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسون الصلاة ومثل الجمل. فأنت ما ضربت في الأرض وأنت في بيتك